Salah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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا طحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله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 وَنَقَدْ جَاءَتْهُمْ أَسْلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يُطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ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 قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تنقف ما يأفبون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبو هنالك وانقلبوا صاغرين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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجنتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره الي قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 لا إله الا الله ايحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله, الله أكبر <تصفيق> السلام عليكم الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام <تصفيق> الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدينا السرّاط المستقيم سرّاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضّالين قيل لهم مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمَ لِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عن نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ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 فخلف من بعدهم خلف ورث كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه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 خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريّتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألاست بربكم؟ قالوا شهدنا.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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون الله أكبر الله أكبر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 مثل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شيئا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحث أو تتركه يلث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 ولقد ذرَّنَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا هُلَاءِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلٌّ هُلَاءِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ حصنا فدعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيُجْزَوْنَ ما كانوا يعملون وممن خلقنا أممًا يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل إنما علمها عند ربي قل انما علمها عند ربي في كتابه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 حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتم نجيب لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يدقشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم ام لهم اعين يبصرون بها تدعون من دونه لا يستطيعون نصاكم لا يستطيعون نصاكم ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعون وإن تدعوهم إلى الهدا لا يسمعون وتره العرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بيتها قل إنما أتبع ما يواجه اصائروا من ربكم وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصاء بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الَّذِينَ عَادَ رَبُّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُودُ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 الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كن وجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لك انما يساقون الى الموت وهم ينظرون واذا يعلمك الله احد الطائفتين ان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقضع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إذ يغشىكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السما إلى ليطهركم ليطهركم به ويذهب عكم رجس الشياطين وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائ أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله لِيَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا ودباء ابي سخف فقد با ابي غضب من الله وماواه جهنم وماواه جهنم وذس المصير فلن تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن تكون شيئا ولو كثرت وان الله مع العلم عَلِيمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرٌ لَّا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم محرضون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن تخافون في الأرض تخافون تخافون أي تخففكن الناس فأوآكم وأيدهكم بنصره فأوآكم وأيدهكم بنصره وزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون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 تتروك أو يخرجوك ويمك.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 تكفرون. إن الذين كفروا ينفعون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفعونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا انتم يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سن قاتلهم حتى لا يقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإذ تهوا فإن الله بما يعملون ضعيف وإذ تولوا فعلموا أن الله مولاه نعمة الموال يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ولا معقية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى سبحانك ربنا ما أخرمك سبحانك ربنا ما أجودك تتحبب إلينا بالنعم ونتذاعد عنك بالمعاصي رجعت علينا إلى. الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار. رحمةك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر الكريم اللهم فاجمعنا في دارك رحمةك من غير حساب ولا عقاب إخوانا على صور المتقابلين إخوانا على صور المتقابلين برحمةك يا ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واحف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبادر ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار آبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات اللهم افسح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعادك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعباد ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم وفق إمامنا اللهم وفق ايماننا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم وفقه بتأييدك. اللهم هيد له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه وأبناءهم اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إذ إلى ما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك قولي تطبيق سنه رسولك صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوعلينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته واستجاب فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا